فيك الحور لم تطمث من إنس أو جان فيك العذب والمالح فيك دوما يلتقيان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 يا أم الساعة ندعوك ترزقنا الجنة يا رب الأقوات يا ذات الأفنان يا عشق الهيمان فيك الحور لا لم تطمت من إنس أو جان يا ذات الأفنان يا عشق الهيمان فيك الحور لا لم تطمت من إنس أو جان يا ذات الافنان يا عشق الهيما فالبدار البدار <تصفيق> فالبدار البدار قبل أن تصفر شمس العمر وقبل أن يحلنا الغروب فمن تخيل دواما لذته في الجنة هان علي في الدنيا كل بلاء وشدة هان علي في الدنيا كل بلاء وشده هان علي في الدنيا خدني يا وعد <تصفيق>